「君を見つけたのは」

ومعي بهذا شاهد ودليل أ م ا الدليل إ ذ ا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل

رد العيون ب ك ف ي لما ب د أ فوق الخدود تسير

عد ا ل ع ي و ن بكفه لما ب د أ فوق الخدود تسيل كل القلوب إ ل ى الحبيب تميل ومعي بهذا شهد ودليل

أ م ا الدليل إ ذ ا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل و